ذلك ادنى ان لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فان قبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا ولا وَلَا التي جعل الله لكم تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ فيها أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ لهم قولا معروفا وَأَوْفُوا اليتامى حتى بِالْقِسْطِ لَا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 فَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوقدن تين فلهن نص ما ترك وإن كانت واحدة فله النص ولأبويه لكل واحد من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 كان لكم على فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين وان كان رجل يرث كنانه او امراه وله اخ او أخت وله اخ او اخت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 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا يُدْخِلْهُ نَارًا خالدا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّهِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَانِهِ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصنحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملونه ريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال والذين يموتون وهم كفاف أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم لا يحل لكم أن ترثوا بعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ثيرا وان اردتم استبدالا زوج مكان زوج واتيتم واتيتم احداهن نقا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذ بهتانا واثما مبينا وكيف له وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غنيظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساع ابينا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصنابكم وأن بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما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 بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 يريد الله أن يخفف عنكم وخنق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم لا أن تكون تجارة عن تراض أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصنيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إِنْ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم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 الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من فالصالحات قانتات حافظات للويب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن, فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله, حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدان أصناح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا واليتامى والمساكين والمساكين والجار في القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل, السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل إلا عابري سبيل حتى توتسنوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء فَلَمْ تَجِدُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَا طيبا فامسحوا بوجوهكم طِيبَةً فَمَسَعُوا الله وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًّا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يشترون الضلالة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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا وراعنا لي بألسنتهم وطانا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا وَاسْمَعُوا بُرْنَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَا كِرَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن نطمي وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم فنردها على أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْنِيهِمْ نَارًا نارًا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودًا غيرها بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا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 قضيت ويسلمون تسليما ولو أنك كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا كان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء, والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وتفا بالله علماً يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فافرو تبات أوافروا وإن منكم لمن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 واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل فقاتلوا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 ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند I'm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 لا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها حشيبا، Allah لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله عاد. قُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَلَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتنوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتزروكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثا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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب له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 ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الاضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وانفسهم فاضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم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 وَكَانَ الله اللَّهُ رحيما لَكُمْ ضربتم في كَافِرِينَ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ كفروا أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لكم عدواً مبين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 أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو عَنْ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.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 إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهلوا في ابتغاء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 أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا والكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقع الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصني جهنم وسائل نصيرا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي يدعون من اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلّنهم، ولا أمنّنهم، ولا أمرنهم، فلا يبتّكذان الأعما، ولا أمرنهم، فلا يغيّر خلق الله. يَخْدَعُ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَقَدْ خَسِرَ مبينا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جهنم وَلَا يَجِدُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنها. أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن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 في الكتاب في يتام النساء, في يتام النساء التي لا تعطوا لهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط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 وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَ عَيُونِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ونيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 شهداء لله ولو على, ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الْهَوَى ما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي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 لَكُمْ إِذَم مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ لَكُمْ مَّعَكُمْ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 سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله, بالله وأخلصوا دينهم لله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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم فَاتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكُ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِيْنًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُ مُدْخُنُوا الْبَابَ سُجَّدًا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 وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدلوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنون ما أُجِلَ إلَيكَ وَمَا أُجِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤَتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ هُلَاءِكَ سَلُؤَتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أوحينا إِلَيْكَ كما وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق <تصفيق> ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وعيسى وأيوب ويونس ذَٰلِكَ قَصَصُ نَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصْصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ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 وَكَانَ ذٰلِكَ عَنَ اللهِ يَسِيرا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْنُوا فِي دِينِكُمْ وَنَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وروح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 الذين آمنوا بالله واتصموا به واتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال إن أمر هلك ليس له ولد وله